بِهِ تُكذِّبُونَ إِنَّ الْقَلْقُ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبَ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْلَّهِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّكَ الْقَصْرَ كَأَنَّهُ جِمَالَةُ صُفْرٍ وَإِلَوِي